بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملق السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن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 فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجو كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رءوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي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 يجري من تحتها الأنهار الظالدين فيها ذلك هو الفوج العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا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 سَقُمَ وَتَرَبَّصْتُمْ وَاغْتَرْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ مِنَ الَّذِي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 وَلَا يَقُونُوا كَالَّذِينَ أُرْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ كُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِكُونَ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 يا ربي لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم <تصفيق> اعلموا ان بالحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب القفار نبات ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مقتال فقوم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخي ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 فضل العظيم